ليه تكشفت مثل مرق كوضار يحسين زلزل نواحيها ورأى جواب على همعي صور عليها شبهي الكرار بالسيد ضيق مناسمة و توايا اللوها براجي لولا القضاء والحيلة اللي دبروها طوعة الصيح على السطر وجد الكسير فليتك حضرت تشوف يا, يا شيخ العشي بنعمك الموثوم قايح بالحفير وقادوا مثل الطير مكسور الجناح قولي ترى مثلي بلغكم سلاما وجرت على الله كرار تدريب الكوفة وأهلها شر وأشرار نادمها العار دار سكرانة بجهلها يا بسدار تيج الثوار شوفها ولدت حاملها غدر وغدار طبع الجان حتى الان ما تغير على الحبلين وبوجهين تتصوى صالح تمشي يا حسين خطوا خطين أمر ما يهم الجوان يمشي الأمرين وين هي وين الناس فيه نقصة تيراو ما تمشي زين هذا الحال والموال الظهر على الخيانة، خوان Sijaa, shuf muslima jarala, min hell auqat, il al amjad, wadab al kufah el hal, qalba wqat, qin hell bilan, jesh bud damni jesh bin والحيلة هم الضاك ما ينضاك تقصي له واخوان الأمس عدوان خانتك يا حسين I don't باطل ما عنده عشيرة بين العدوان وسط الميدان خصمة في الحرب المريرة حتى النسوان ويبن حمران صاب وجهه في الحفير وقع خشيان يوم ارتين Ah, aleik ya muslim, jamrauna, jälvi saap, itvarrat, asut nikkas han <tus> denk جرى سدر في حتى Kyllä